وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ فَانْقُمُوا لَاتًا فِي كُونِ دِمَاءٍ فطُunaأَ fusan qumantuُ quju بأن طول من نبي الكتاب و وطن am <laughs> أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ولو قجاءت مووس الك بromp kankul la ma en kom man solo Vi má tanhua kusku tan وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُنْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنْ